117. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 118. فإن يصبروا فالنار مثوى لهوا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِدِ وَقَدْ يُضْنَى لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وحق عليهم القول في أمة من قد خلت من قبرهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينا 119. وإنهم أسوأ الذي كانوا يعملون 110. ذلك جزاء أعداء الله النار 111. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون